فلما جاوزا قَالَ لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما تعد ذَلِكَ ذلك المكان قال موسى عليه الصلاة والسلام لخادمه آتنا طعام لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا شديدا وتأمل أن الإنسان به حاجة إلى الطعام وهذا يدل على افتقاره لربه مولاه وفي هذا حكم جليلا وفي الطعام الذي يصل إلينا ونأكله نعم متعددة حتى وصل إلينا وفيه نعم شرعية حينما يبدأ الإنسان بقوله باسم الله ثم ينتهي بحمد الله فيه نعم جليلة الآية الثالثة والستون قال أرأيت إذ اوينا إلى الصخرة فاني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال الغلام أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخره فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت وما أنساني أن اذكره لك الا الشيطان فقد حي الحوت واتخذ له طريقا في البحر يحمل على التعجب وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أنه يريهم الآيات والسعيد هو الذي يتعظ بهذه الآيات التي يراها ويعظم ربه ويلجئ إلى الله ويخشى ربه الآية الرابعة والستون قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لخادمه ذلك ما كنا نريد فهو علامة مكان العبد الصالح فرجع يتتبعان آثار أقدامهما لألا يضيع لئلا يضيع عن الطريق حتى انتهى إلى الصخرة ومنها إلى مدخل الحوت إذن هي علامة وآية ولذلك هذه العلامات الآن التي نعرف بها الطرق هي من نعم الله علينا فينبغي على العبد أن يستذكر كل نعمة أنعم الله بها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 عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علما لا يطلع عليه الناس وهو ما تضمنته هذه القصة فربنا جل جلاله يعلم من يشاء من عباده ما يشاء الآية السادسة والستون قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى في تواضع وتلطف هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله من العلم ما هو رشاد إلى الحق وفي هذا تعليم لكل من يتعلم من أحد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 ويعلم من شاء من عباده ويأمر بما يشاء فربنا له الخلق وله الأمر والعبد مطالب بأن ينفذ أمر الله تعالى الآية الثامن والستون وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما ترى من الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك هذا ما توقعه الخضر وكان كما توقع الآية التاسعة والستون قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى منك من أفعال ملتزما بطاعتك لا أعصي لك أمرا أمرتني به وهذا يدل على أن موسى كان متشرفا لأخذ العلم والأجل الاستفادة وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون ذاهم في طلب العلم الآية السرعون قال فإن اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا قال الخضر لموسى ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء مما تشاهدني اقوم به حتى اكون انا البادئ بتدين وجهه هذا شرط والمسلمون على شروطهم الآية الحادي والسبعون فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فلما اتفق على ذلك طلق إلى ساحل البحر حتى لقي سفينة فركبا فيها دون أجر تجريمة للخضر فخرق الخضر السفينة بقلع لوح من ألواحها فقال له موسى أخرقت السفينة التي حملنا أهلها فيها بغير أجرى رجاء أن تغرق أهلها لقد أتيت أمرا عظينا الآية الثانية قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال الخضر لموسى ألم أقل إنك لن تضيق معي صبرا على ما ترى هنا ذكره في هذه المرة الآية الثالثة والسبعون قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال موسى للخضر لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانا ولا تضيق علي وتشدد في صحبتك باعتبار أن أمر النسيان أمر معفو الآية الرابعة فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكيه بِغَيْرِ نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلق بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل فأبصر غلاما لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان، فقتله الخضر فقال له موسى أقتلت نفسا طاهرة لم تبلغ الحلم دون ذنب؟ لقد أتيت أمرا منكرا فهنا قد أنكر عليه أن الأمر في طاهره أشدة لكن الباطل لم يكن موسى يعلمه من فوائد الآيات استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليثم له أمره الذي يريده فالإنسان يختار ومع ذلك على الإنسان أن يحسن إلى الخادم وأن يحسن إلى العامل وكلما ترفق الإنسان مع الضعفة كلما ارتفع عند الله أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره يعني الشيء الموافق لأمر الله يعان فيه الإنسان ما لا يعان غيره فكلما كان الإنسان على الجادة كلما أعين التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب ينبغي الإنسان أن يكون رفيقا مع الجميع والمعلم له خصوصية النسيان لا ما المؤخرة ولا يدخل تحت التكليف ولا يتعلق به حكم فأمر النساء امر مختلف تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمه فيه ممن مهور فيه وإن كان دونه بالعلم بدرجات كثيرة يعني عدد الثاني يتعلم حتى لو تتعلم ممن هو أصغر منك إذا كنت في علم لا تعلم حتى وإن كنت متميزا بعده علم إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليه فربنا جل جلاله العالم وهو الذي يعلم عباده والإسلام مهما تعلم فهو مفتقر إلى تعليم الله إياه هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته